مسعود وأبو هريرة ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خير فقهه في الدين إذا أراد الله بعبد خير فقهه في الدين وعندنا لفظ آخر مشتهر يرويه الإمام البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين هناك واحد من التابعين اسمه محمد بن كعب القرظي متوفى سنة 108 هجري من التابعين تعلم على يد الصحابة وكان إماما علامة صادقا ورعا ربانيا بيقول محمد بن كعب القرظي. إذا أراد الله بعبد خير فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوبه إذا أراد الله بعبد خير فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوبه فمن اوتيهن فقد اوتي خير الدنيا والآخرة لما الواحد يعرف دينه ويزهد في الدنيا معنى الزهد في الدنيا أنه هي تكون في إيده مش في قلبه انما اللي الدنيا في قلبه ده مش زاهد فيها ده راغب فيها يبقى يملك الدنيا كلها لكن صوابعه اللي بتحركها ولم تمس قلب لو الدنيا مست قلب واحد بتضيع الدين على طول لأنه هو من اجل الدنيا هيضحي بالصلاه كده يضيع صلاه الفجر عشان صفقه تجاريه بالليل يضيع صلاه الجمعه علشان صفقه تجاريه يضيع صلاه الظهر والعصر علشان في الشغل ده ده الدنيا في قلبه وده متعوس والعياذ بالله متعوس منحوس يعني انفد ابعد عنه وغني له ده انفد بجلدك منه ده النبي عليه الصلاه والسلام قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم عبد الدينار والدرهم اللي هو ايه اللي بقى عبد ليهم الصلاه أدن عليه ويقول لا اللغمه اولى العمل اولى لا لكل كل وقت وله اذان ولكل مقام مقال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بعد كده فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ويرتغوا من فضل الله وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعقبة للتقوى يبقى إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا يعني لم يجعلها في قلبه جعلها بين يديه يحركها هو ولا تحركه هي وبصره عيبه اللي بيتبصر عيبه ده سواء بقى كان عيوب سلبية معروفة من الأخلاق الرديئة والصفات المذمومة أو سواء كان الذنوب لما الواحد يعرف انه مذنب ويعرف انه كان غلطان هيعمل ايه؟ حيتوب وحيحاول يصلح من حال نفسه انما اللي بيفتكر المعصية طاعة ده حيفضل على طول المعصية اتصارطا عنده اتصارطا لحد ما تضيعه وإذا أراد الله بعبد شرا أمسكه امسك عنه البلاء حتى ياخذه ذنبه والعياذ بالله فيبى وبصره عيبه يعني دائما بيجدد نفسه بيطور نفسه يعرف اخطاءه فين ويصلحها يعرف ذنوبه فين ويتوب منها وسيدنا عمر كان بيقول رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي طيب اللي يؤتى هذه التلاته الفقه في الدين والزهد في الدنيا والبصر بالعيوب فقد اوتي خير الدنيا والاخره تعال نشوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام في إشارات سريعة إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين يعني إيه الفقه في الدين وإيه هو الدين والفقه ده ليه معنى واحد ولا أكتر من معنى وليه قسم ولا أكتر من قسم وإزاي أوصله وإيه أصوله وإيه فوائده أصليم مش معقوله يعني الثواب العظيم ده يكون مرتبط بحاجة سهلة لما يقول لك إذا أراد الله بعبد خيرا ما قالش الخير الخيرا ده بيسموه تنكير الخير معروفة هتبقى حاجة محصورة نوع من الخير لما, لما يقول لك كذا أراد الله بعبد خيرة معناها إيه خير عام يشمل القليل والكثير والظاهر والباطن والدنيا والآخرة طب الخير العام القليل والكثير الظاهر والباطن في الدنيا والآخرة مرتبط بيه بالفقه في الدين فأكيد الفقه في الدين له معنى واسع فعالا نشوف الفقه اللغة العربية دي حلوة أو جميلة يقول لك إيه فقيها وفقها وفقها القاف هنا إيه مكسورة ومفتوحة ومضمومة بيسموها مثلثة القاف يعني تتشكل بثلاث تشكيلات فقيها فقيقي فقها قا قا فقها قو كل واحدة لها معنى فقها يعني فاهما واحد فاهما فقها يعني سبق غيره إلى الفهم فقها يعني أصبح الفقه له طبيعة يعني زي ما بيقول كده يفهمها هو ايه طيرة يعني هو كده على طول يجيبها الناس بتفكر وهو يكون خلص من بدري بيلمعها بيشمها بيجيب الإجابة من قبل السؤال ما يتقال يعني ممكن يقولك أنت حتسأل كذا والاجابه كذا ده أصبح عنده طبيعة يبّى فقها يعني فهمه وفقها يعني سبق غيره وفقها يعني صار الفقه له سجية وطبيعة وملكه فيه والثلاثة صح يب من يرد الله به خيرا يفهمه من يرد الله به خيرا يجعله أسبق إلى غيره من الفاهم من يرد الله به خيرا يرزقه الفهم والفقه في كل أحواله طيب الفقه يا ترى دي حاجه نظرية وبس مجرد واحد يفهم الحاجة ويسبق غيره ويبقى أبو العريف يعني خلاص؟ لا يترتب على الفهم وعلى السبق إلى الفهم وعلى الملكة أن أعمل فحقيقة الفقه خشية الله عز وجل لأن أنا ليه بتعلم إنما يخشى الله من عباده العلماء علشان نخشى الله عز وجل يبقى الفقه اللي هو الفهم والتدبر يصل بك إلى أن تعمل إنما واحد فهمه ما عملش ده فقيه؟ لا مش فقيه ضيع الفقه بتاعه بقلة العمل احنا بنفهم برضه علشان نعلم غيرنا وما كان المؤمنون لينفروا كافه لينفروا يعني ليخرجوا لطلب العلم أو للجهاد في سبيل الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الطائفة يعني واحد فما اكثر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليه؟ ليه بيروحوا يتعلموا الدين ويتعلموا الفقه اللي من اسكندريه بيروح القاهره واللي من القاهره بيروح مش عارف جمعت ايه وليه و... ليتفقوه في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ليه بينذرهم وبيخوفوهم ليه بعد ما فهموا لعلهم يحذرون والحذر هو الخشيه من الله تبارك وتعالى يبقى ايضا الفقه هو معرفه كل ما جاء عن الله تعالى عقيده وعباده وأخلاقا ونظما وتشريعات هو ده الفقه الفقه الفقه ايه معرفه كل ما جاء عن الله تعالى عقيده وعباده واخلاقا ونظما وتشريعات ثلاث انواع بقى الفقه من خلال التعريف ده علم العقيده علم الفقه علم الاخلاق علم العقيده بيسموه علم الفقه الاكبر اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسليه واليوم الآخر والقدر خيري وشره تتعلمه اسمه علم العقيدة أو علم الفقه الأكبر علم الفقه الأصغر اللي هو بيتعلق بالعبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج ويتعلق بالعبادات الأحوال الشخصية زي النكاح والطلاق والإيلاء والظهار واللعان والنفقه والرضاع والحضانة والمواريث وما يتعلق بالمعاملات كالبيع والشراء والإيجارة والشفعة والرهن وما يتعلق بالقضاء كالقاضي وادابه والقضاء والفتوى وآدابهم وأحكامهم كل ده بيسموه أحكام الفقه اللي بيسموها الأحكام الأحكام الفرعيه المستمده من الادله التفصيليه عندي ادله في القران والسنه مفصله وانا بفرع منها الاحكام يبقى ادي العقيده وادي العباده طيب بعد كده اقول لك واخلاقا علم الاخلاق وطبعا دين الاسلام راسه الاخلاق انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق او مكارم الاخلاق في روايه وانك لعلى خلق عظيم والنبي عليه الصلاه والسلام قال اكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم أخلاقاً وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من إيه؟ من حسن الخلق وقال لنا إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل يعني ممكن يصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويطلع كلمة وحشة أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يكذب أو يشهد زور أو ياخد رشوة شوية سوء الخلق ده هم من يفسدوا العمل اللي عملوا كله يبقى احنا عندنا الفقه في الدين يشمل العقيده يشمل العباده يشمل الاخلاق يشمل النظم والتشريعات اللي هي النظم والتشريعات بيسموها ايه اداره امور الدوله اداره امور الحياه الدين جه وفصل فيها الكلام تفصيلا يا اما في قواعد عامه يا اما في قواعد خاصه يا اما في اصول جمع فيها الكليات يا اما في اصول جمع معها الفرعيات وترك مساحه واسعه للأفهام يبقى ده هو الفقه في الدين عموما هو فقه الحياة عموما الفقه إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولى المسلمين الفقه ده نوعان كسبي ووهبي إذا أراد الله بعبد خيرا فبقهه في الدين الفقه الكسبي أنت اللي بتحصله أنت اللي بتجمعه أنت اللي بتكسبه طب تكسبه إزاي؟ حقول لك دلوقتي إنما الفقه الوهبي اللي هو من, من من الله عز وجل اللي هي واتقوا الله ها ويعلمكم الله سيدنا موسى وكان نبيا من اول العزم لما قال لبني اسرائيل هل تعلمون من هو اعلم مني فاراد الله عز وجل ان يؤدب عبده وكلمه موسى فوده لمين للخضر طب مين اجل في المقام والمنزله موسى عليه السلام ولا الخضر عليه السلام موسى اجل عليه السلام احد اول العزم الخمسه طيب شوف أحد العزم الخمسه من الرسل راح لمين يعلمه واحد أقل منه في المنزلة والمقام قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت ولا علمت من علمه الله علمت رشدة ده بيسموه العلم اللدني العلم الوهبي وده ما بيجيش كده ده منحة من الله عز وجل بعد أنت ما تشتغل وتطلب العلم وتجد فيه وتجتهد يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعلمك العلم اللي انت ما كنتش عارف تتعلمه والعلم اللي تتعلمه لما تعمل بيه ربنا يورثك علم انت ما كنتش تعرفه اللي بيقولوا عنه من علم بما من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم يبقى العلم كسبي محتاج انت تشتغل تحصله فاذا انت اشتغلت وحصلت ربنا يكرمك ويوهبك علوم فتبقى انت قاعد تشتغل وفجاه يجي في في عقلك كده وفكرك حل مسألة مساله صعبه والله المساله جات ازاي سبحان الله العظيم ده جت كده وجدتوها وجدتوها اه وجدتها ازاي انت لما اشتغلت ربنا احسن اليك وعلمك الحاجة اللي كانت غايبة عنك وساعات الواحد يقعد يوم واتنين وتلاته ويستخدم كل الادوات العلمية المتاحة اللي اكتسبها ومش عارف يوصل للفكرة ولا لاصلها ولا المفتاح الحل ولا العلاج القضيه وفجاه هو قاعد مستنقي كده ولا في الصلاه ايه اللي يحصل يلاقي الحل جاله منين الحل من عند الله عز وجل لأنه كان شاغل نفسه وايضا الفقه قسمان اخران واحد اسمه عيني واحد اسمه كفائي القسم اللي بيقولوا عليه عيني فرض عين يعني لازم كل مسلم يعرفه ما ينفعش لو قابل ربنا وهو ما عرفوش يتحاسب عليه يقول له ليه ما تعلمتش وفي قسم كفائي ده للمتخصصين بقى أو للي يحب القسم العين اللي هو ايه اربع انواع وركز معايا بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام مهم قوي يبقى اذا اراد الله بعبد خيرا ايه فقهه في الدين والفقه من حيث لزومه انه يلزمك تتعلمه قسمين فقه فرض عين ما ينفعش مسلم او مسلمه يبقى جاهل به لابد يتعلمه ايه اللي هيتحاسب عليه وقسم فرض كفايه ان عرفته خير وبركه نور على نور ان ما عرفتوش او المتخصصين عرفوه تعالى ناخد فرض العلم بقى أربع أنواع لابد كل مسلم يعرفه واحد العلم بأ... والعمل العلم والعمل بأركان الإيمان الخمسة أو الستة بقى اللي هي بقى أركان الإيمان الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيري وشره ان يعلمها المسلم إجمالة. اجمالا يعني إيه؟ يعني سطور كده يعني رسائل تلغرافيه يعني مسجات كده ورا بعضها يعني powerpoint عرض كده ورا بعضه اما التفصيل لو حبيت تعرف هيقصلك المعلومه ما انتش فاضي خلاص خلصت رقبتك ادي واحد العلم اول نوع من انواع العلوم اللازم على كل مسلم يتعلمها العلم والعمل باركان الايمان السته 2 العلم والعمل بشريعة الإسلام التي يلزم المسلم أن يقوم بها في كل يوم وليلة واحد بيسأل سيدنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب الملكي بيقول له ما الذي يلزم المسلم أن يتعلمه وإلا يأثم قال له انظر ما يطلب منك من حين تصبح إلى حين تمسي ومن حين تمسي إلى حين تصبح فتعلمه اللي هو مطلوب منك ما مطلوب منك إيه إزاي تطهر أحكم التهارة كثير والله ما يعرف احكام الطهار والله كتير أنا قلت معلومة زي دي كده النهاردة بعد صلاه الفجر في مسجد فطلع لي شاب متزوج بقاله فترة لأول مرة في حياته أول مرة في حياته بعد ما أنا حكا... عرفت حاجة كده عن احكام الغسر طلع يقول لي أول مرة عنده حوالي 35 سنة أول مرة يعرف إزاي يغتسل من الجنابة اغتسال شرعي تخيل؟ طب في واحد ما بيعرفش يستنجى ازاي الاستنجاء ده ازاي وطريقته وينفع بالورق ولا ما ينفعش طب والميه استخدمها ازاي مفيش خلاص أصبح صفر في احكام الطهاره والعياذ بالله عند معظم الناس شوف يبقى علمه وعمله بشرائع الإسلام التي تلزم المسلم في يوم وليلته أحكام الطهاره أحكام الصلاة لها شروط صحة، ولها شروط وجوب ولها أركان، ولها مبطلات ولها سنن ومستحبات ولها مكروهات وأظن لعلكم فاكرين هنا كنا عملنا زمان حوالي 3 أو 24 لقاء في صلاة التراويح اسمه علمني رسول الله وأنا خدت الفكرة دي وعملتها برنامج في قناة الرحمة من يوم من بركات التراويح هنا والله علمني رسول الله شرحنا فيها بالتفصيل الصلاة من الألف للياء ولما بيقول الله أكبر بيقول الله أكبر ليه ومعناها إيه ولما بتقول سبحان ربي العظيم في الركوع ليه ومعناها ايه وليه ما قلتش سبحان ربي الأعلى في في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود والتحيات معناها ايه والفاتح لعل اللي كانوا حاضرين عرفوا ده في بعض اخواننا الفضلاء طبيب جامعي هو وإحنا طالعين بعد ما خلصنا بقى أو في الاواخر كده قال لي والله أنا خايف في الاخر تحكم علينا وتقول صلاتكم مش نفع عدوا صلاه 30 سنة فاتوا ده احنا اكتشفنا اللي ما كناش بنصلي ما هو ما, ما سمعش عن الاحكام دي قبل كده ما تعلمش الأحكام الفقهية أنا مش أصدق أزم ولا بكتة لا الشاعن كده ما حدش يتعلم يبى يلزمك تتعلم أحكام الصلاة اللي حتلا واحد بيصلي وفي شرط صحة وخل بيه صلاته تبى إيه بطلة يبى فكر نصلى وهو ما صلىش أحكام الصيام ليه أركان ومبطلات ومستحبات لازم تتعلم أحكام الحج اللي الله يحج أحكام البيوع أحكام الزواج هو إيه اللي نشر الزواج العرفي اللي هو الزنا الصريح زواج العرفي زنا صريح اللهم الا الولي بيبقى موجود فيه يعني كافة الاركان موجوده فيه الولي حاضر ابو البنت ولي أمرها المسؤول عنها سواء ثيب او بكر سواء ثيب او بكر لا نكاح الا بولي رواه عشرة من الصحابه والسيده عائشه وسيدنا ابو هريره في الحديث الصحيح ايما امراه إن انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحوها باطل فهي زانيه امراه هنا يعني ثيب او بكر لان في ناس يقول لك البكره اه والثيب لا اتجوز نفسها وربنا قال في سوره النساء فانكحوهن بإذن أهلهم ما يعرفوش مفكرين إنه حتة ورقة وزوجتوك نفسي واتنين كده من الجدعان معاهم يشهدهم ويلا بقوا متجوزين دول ما عرفوش أحكام اللي الزواج يبقى إيه اللي يلزمهم ويتعلموه العلم والعمل بأحكام شرائع الإسلام من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والطلاق والإيلاء والظهار والزواج الحاجات دي مطلوب نعرفها نعرفها في إيه سريعا. باور زي ما قلت لك طيب تعال ده رقم كم ده؟ رقم كم ده؟ رقم كم؟ اتنين رقم ثلاثة العلم والعمل بأحكام المعاملات العلم والعمل بأحكام المعاملات مع الناس وأصول المعاشرة اللي هي الأخلاق بقى إزاي عمل أبويا ومي؟ ابو الصلم هم بيكلموني ارفع صوتي عليهم اقول اوف ازاي عامل جاري طب وجاري درجه واحده ولا درجات ومعاملته درجه ولا اكتر طب ازاي عامل زميلي طب ازاي عامل غير المسلم طب ازاي اعامل التجار طب ازاي اعامل كذا ودي عندنا اسمها اصول المعاملات والمعاشرات ازاي تعاشر الناس وتعيش في وصليهم طيب العلم الرابع اللي يلزم كل واحد يتعلمه العلم بالمحرمات الخمسه التي جاءت على لسان كل نبي ونزلت في كل كتاب وآخر الكتب القرآن الكريم إيه هي المحرمات الخامسة اللي جاءت على لسان كل نبي ونزلت في كل كتاب والقرآن جدها الخاتم النهائي في سورة الأعراض قل محرمات الخامسة عد معي بقى اللي لازم نتعلمها ونكتنبها قل إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن، والإثم، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والخمسة دي لها تفصيل عجيب، عجيب والله العظيم. طب الفواحش هي ايه؟ في فرق بين الفواحش والكبائر ولا لا؟ طيب ايه هو الفرق؟ طب بيقول لي ما ظهر منها وما بطن؟ إيه الفواحش الظاهرة وإيه الفواحش الباطنة؟ طب بيقول لك والبغي بغير الحق هو في بغي بالحق، ده البغي مذموم عموما أصلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان واتّباع القربة وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب إزاي لي والبغي بغير الحق؟ هو في بغي بالحق. طيب إيه هو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ اللي هو اللي على دين الله لما نفسهم مفكرين وعديني يقولوا تجديد الإسلام وهم بيبددوا فيه وبيهدوا أركانه وعميل لهم برامج في الفضائيات تحت التجديد والتنوير. لا؟ وأنت تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ وحيدخل في حاجات كتير. فبالإثم إيه هو الإثم؟ اللي هو الذنب. ولا الإثم ده حاجة تاني. طب في فرق بين الإثم والفواحش كل ده أسئلة متروحة ده خمس محرمات يبقى ده فقه لازم تتعلمه ما ينفعش أفتتعلمه أما الفقه الكفائي التفصيلات بقى والتفريعات اللي عايزه مفتن وعدم ويفرعوا مسألة ورا مسألة ورا مسألة دي بيكفيك إياها العلماء في النهاية لما نتعلم الفقه بقى زي ربنا ما أمرني هعمل ايه أو حوصل لإيه أو الفايدة إيه؟ معرفة الله تعالى حق المعرفة اثنين معرفة حكم الله في كل المسائل لا سيما المسائل الغامضة والأحوال الطارئة ثلاثة تمييز المنهج الأصيل في دين الله من المنهج الزائف المزور أربعة ترتيب الأمور ورعاية الأولويات يعني أنا لو عندي فقه في الدين هعرف الأمور المجمع عليها والامور المختلف فيها فلو جي مسألتين واحدة فيها إجماع وواحدة فيها اختلاف أبد أهني وأدم أهني؟ اللي فيها إجماع طبعاً دي مسألة لما حب أفقيه هعرف الفرض والسنة فلما يجي فرض مع سنة يتعرضهم أقدم إيه؟ الفرض ما يعرفش يعمل كده غير الفقيه خامسة معرفة العوالم والمخلوقات التي تحيط بنا من حولنا وكيفية التعايش معاها ده بقى الفقه الفقه الطبي والهندسي والتجاري والزراعي والصناعي كل واحد لما يعرف العلوم بتاعته ويتفنن فيها ويتوصل بها إلى معرفة الله في اللحظة دي أقدر أقول له انتفقيه في المع... في المخلوقات اللي ربنا خلقها وحينئذ ستقول آمنت بالله سنريهم آياتنا في الآفاق يعني في الكون البر البحر الزرع السماء الطير الفلك كله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم العلوم الإنسانية والطبية حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد هستفيد لي لما كن فقيه أعرف مكايد الشيطان لاني من سيدنا أبو الدرداء بيقول إن من فقه الرجل ان يتعلم مداخل الشيطان من اين تاتيه ومن اين ينزغه والا وقع في شباكه في كم مدخل للشيطان كنا عملناها في في, في المحاضره بتاعه يوم الجمعه اللي بنعملها كل يوم جمعه في صاله الاسكواش عملنا 25 مدخل للشيطان المدخل وازاي تتحصن منه لو الواحد ما عرفش ال25 مدخل هيلاقي نفسه واقع فيهم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه إن من لم يعرف الشر يقع فيه معرفة مكايد الشيطان وسبل التعامل معه الفقه في الدين هيميز لك بين أنواع العبادات يبين لك الأفضل إيه؟ والأقل في الأفضلية إيه؟ إيه اللي فيه ثواب أعظم؟ إيه اللي فيه ثواب أقل؟ اروح أعمل عمره نافلة وممعاييش غير المبلغ الخمس تلاف جنيه حلتش حاجة تانية ولا أعالج بهم مريض حيموت أو حتطأطع له رجل ولا أفك كرب واحد مستدين عشان يأكل أهله ويكسع عياله وإلا حيتحبس أيهما أفضل عند الله عمرة النافلة ولا سداد الديون معالجة المرضى الفقه يقولك سداد الديون معالجة المرضى أفضل من حجة بعد حجة بل من مئة حجة هكذا قال عبد الله بن مسعود وابو الدرداء. طب أتفقه إزاي بقى الإخلاص والله لو أخلصت ربنا وقلت يا رب علمني يا معلم إبراهيم علمني يا مفاهمة سليمان فهمني لو قلت ربي زدني علما زي ما ربنا أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت اللهم إني أسألك علما نافعا وانت بإخلاص الإخلاص مع الدعاء والله يا ربنا يفتح لك الباب ويهيأ لك العالم اللي تقعد بين, بين إيديه وتتعلم منه ويزلل لك العلم الصبر والتحمل هو لما رح سيدنا موسى يتعلم مع الخضر قال له إيه الخضر قال له إنك لن تستطيع معي صبرا ده انا العلم اللي معايا عايز واحد يصبر عشان يوصل للقرار بتاعه قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال له خد بالك شرط اولي فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدد لك من وقت عمل إيه سيدنا موسى ما صبرش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى لو صبر لراى عجبا فاللي يصبر مع العلماء يقعد سنه واتنين وتلاته وخمسه يعرف دينه انما نبص لقيه جه مره اثنين ثلاثة خمسة وفلسع وده وش الضيف خلاص قطع عن نفسه يكون في قدر من الذكاء والفتنة اللي هو القدر اللي ربنا اده لكل واحد يكون في اجتهاد وقوه خذوا ما اتيناكم بقوه يا يحيى خذ الكتابه بقوه يكون في ملازمه للعلماء شوف لك عالم تثق في دينه واعمل لك قعده معاه في الدرس بتاعه في المسجد او في المحاضره في اي مكان وفضي وقتك ليها عشان تتعلم دينك قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور العلم والحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيدعو بيقول اللهم اللهم فقهني في دينك وزدني علما وعلمني ما ينفعني وعلمني ما جهلت يا رب العالمين فاللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ايمانا ويقينا وفقها وعلما يا رب العالمين اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها وعلما يا رب العالمين وارزقنا العمل بما علمنا اكرم الاكرمين في الختام في مبادئ كتب صغيره صغيرة المفترض ما يخلوش منها بيت اللي هي دي ما لا يسع المسلم جهله ما لكش عذر عند ربنا لو ما عرفتش اللي في الكتب دي أو اللي زيها اللي مثلها وأظن قلناها قبل كده هنا بس ما فيش منع من تكرارها في كتاب اسمه ما لا يسع المسلم جهله لمين للدكتور عبدالله المصلح وللدكتور صلاح الصاوي كتاب رائع رائع اسمه ايه ما لا يسع المسلم جهله يعني لا يسعك جهله يعني مالكش عذر عند ربنا لو ما عرفتش اللي فيه قسمولي العقيده والعباده والمعامله والاخلاق ا ب ت واحد اثنين ثلاثة هاتم الآخر وده منتشر في المكتبات ممكن تلاقيه في السلام اللي عند الشبان المسلمين ولو كتبت في الانترنت في جوجل كتبت كده ما لا يسع المسلم جهله هتلاقيه بي دي اف وورد وتمتع بقى وعيش ولو كنت تاجر لازم تعرف احكام التجاره وما ينفعش تمارس التجاره من غير ما تعرف الحلال والحرام فيها في دين الاسلام اهم الاتنين ده هم برضه العلماء الكبار ده هم الدكتور صلاح الصاوي والدكتور عبد الله المصلح الاتنين عملوا كتاب تاني للتجار اسمه ما لا يسع التاجر جهله الا هل بلغت اللهم فاشهد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم